وَلَقدَدَ زَيَ السَّماء أَّ يَ بِمَ صَابِي حَوَجَعَن غَا رُيومَِ الشَّياقين وَعْتَدِنا لَهُم عدَابَ السَّعير وَلَِّذيرَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ عَدابُ جَهَدَّما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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَّلُّوا لَوْ تَدْهِنُوا فَيُدْهِِلُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَزٍ لُّمَزٍ إِنَّ مَنَّعَ إِلِّلْ خَيْرٍ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَامَانٍ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ على الْخُرْطُومِ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 ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم افل اجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون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 اسالهم اين هم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ستره ويدعون الى السجود فلا يستطيعون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 اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ نُّصْلَمُونَ أَمْرُ دَهْوِ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَاغْوَى مَغْوَمَتُهُ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدلوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لَ يَسْمَعُ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دفكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 هَلَكَ عَنِ سُلْطَانِيَ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ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 وَإِ لا نَعْلَبُ أن بِكُ كَّبين وَإِنهُ لَ حَسَكُ عَكَافِرين وَإِنهُ لَحَبُّ الَقين فَسَبِّش بِسمِ رَّكَ العظِيم بِسممِ الللههِ الرَّحمَانِ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 فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهي وتكون الجبال كالعهي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 بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر القومكم من قبل ان ياتي اهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين. أن يُبِينُكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ليلاً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 لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأبوال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا خَلَقَ خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا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 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا